فَإِلَّا الْمَصِيرَ مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وهممت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فخذتهم فكيف كان عقاب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 وَاٰمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَغَفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ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 وَمَن لَّقِ الصَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَانِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلَكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالَ رَبَّنَا أَمَتَّنَتْنَا ثُمَّ أَحْيَيْتَنَا ثُمَّ اعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كري الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هو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 دور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فيعوا فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَدِينُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَنَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارَ فَقَالُوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء فِرينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَاطْلَمُ مُوسَى إِنِّي عزيز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 إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذٰبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ ظُلْمًا غَبًا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 الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبرنا قد عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبانا وقان فرعون يا هامان بني لي صرحا علّي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك جهلنا فرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوا لي اهديكم سبيلا رشادا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار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 119. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار 110. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الله ان الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بالفرعون سوء العذاب ان نار يعرضون عليها غدا شيئا ويوم تقوم الساعه ادخلوا الفرعون اشد العذاب وايد يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا يَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ تَبَعٌ فَهَلْ أَنْتُمْ تَغْلُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِذًا قد حكم بين الغيبات قال الذين استكبروا ان كل فيها ان الله قد حكم بين الغيبات وقال الذين في النار يخزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يُخَفَّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اللعنة عليهم سوء الدعام ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ, إن في صدورهم إِلَّا كِبْرٌ أَن لَّا يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ حُقَّتْ آيَاتُ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ الْأَكْمَشَةُ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 وَلَكِنْ أَثَرَنَ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَدْخَرِينَ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 فَإِنَّ تُفْكُونَ كَذَلِكَ يُفْكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ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 الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم ما جاءني الينات لم ما جاءني الينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين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 ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغ اجلا مسمى ولعلك تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يُصْرِفُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأولان في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّتِ نَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَا مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّتِ نَخَالِدِينَ فِيهَا فَمَن شَمَثَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 إذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها والحق وَنَجْعَلُ فِيهَا مَنَافِعَ وَلِتَبْنُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ افَلَم يَسِيروا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آمَنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمْ مرسلون بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بما كانوا به يستهزئون فلما راوا باءسنا قالوا آمنا بالله وحده